112. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 113. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ مُسْمِعًا مَّن فِي الْقُبُورِ إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 119. كَانَ كان نكير 110. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 117. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود 118. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 114. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 115. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 119. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 110. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي 112. أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه 113. إن الله بعباده لخبير بصير 114. ثم أورثنا الكتاب الذين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 ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذين 124. أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 125. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 117. كذلك نجزي كل كفور 118. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل 119. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر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 117. أروني ماذا خلقوا من مِنَ أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه 118. بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.